ِهممْ يهْتدونأَفمَ يخُلوكُ فَمَ لا يخُلك أَفَمَ يخُلوق فَم لا يخلك أَفَلا تَذَّون أأَفَلا تذَّون وَإِنتَعُُّون ََّتَ اللهِ ل تُحوهَا وَإِن تَعُّون َََّ الله ل تُّوهَا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 يَقُولُونَ أمواتٌ غير أحياء وما يشعرون أن يان يبعثون أمواتٌ وما يشعرون أن يان يبعثون إلهكم إله واحد إلهكم إله واحد الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون هُوَ لا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ليحملوا ألا ساء, ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد قد مكر الذين من قبلهم فأتى اتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم مستقف من فوقهم واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون اتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم مستقف من فوقهم واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون